وسهم وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفتون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغش ليلًا نهار يَقُولُهُ حَثِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنه لا يحب المرتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل اللياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقبلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التموات.